Nee, nee, we hebben vorige keer hoofdstuk 21 behandeld. Ahuel bina' al fi'al al madi. En vandaag gaan wij het huiswerk ervan behandelen. Zoals jullie gemerkt hebben is de site arabischelessen.nl offline. Er zijn wat problemen met de server, maar er wordt aan gewerkt en het komt goed in ta'ala. En daarom heb ik uh, het huiswerk met de vertaling naar jullie per e-mail gestuurd. Dus als het goed is, hebben jullie allemaal huiswerk gemaakt. We gaan beginnen met opgave 1. We hebben in ieder geval gezien dat Al-Fiyal al-Madi uh, mebni wordt ala al fet Hij is mebni al-Feth. Dat is uh, de normaal, uh, normaal gesproken is hij mebni al Fet. تنزي واو الجماعة اختراهن واو الجماعة دي واو فان ميرفاوت مالك ان دات خفال وورد هاي مبني اوب ان او التاء على الفتح سوري السكون على en hij uh, wordt uh, nice nice dus ook met ni al als er noon en niswe achteraan komt. Dus de noon die duidt op meervoud van vrouwen. En ook als na het dala al-Fa'il. De na die duidt op al-Fa'il. اخترانكم ان ديج دريلات تخفلن ايش الفعل الماضي مبني على السكن طيب في خاند خانمات ابخاف السؤال يقول عين في العبارة الاتية الافعال الماضية المبنيه على الفتح والمبنية على الضم والمبنية على السكون وبين السبب في ذلك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مشت moet hier doen je moet eh eh werkwoorden in het in de verleden tijd af'aal al-madi er uithalen en vertellen of het of أين مجيئوك يأنتبورت فركلار كيف يجب أن تبني على الفتح أو كيف يجب أن تبني على السكون أو كيف يجب أن على الضم بالذين يقول خرجت من المنزل عصراء فصادثني في الطريق ثلاثة غلمان عرفتهم وعرفوني فاقترحت عليهم أن نزور حديقة الحيوان فقبلوا الفكرة وفرحوا بها ثم شرنا جميعا إليها فدخلناها وشاهدنا ما فيها من أنواع الطير وصنوف الحيوان وبعد ساعتين قضيناهما هنالك عاد كل منا إلى أهله مملوءا بالنشاط والسرور وعليكم السلام محمد الله أم طيب wat moet je hier doen je moet het verleden tijd er uit halen wie kan de نعم tijd madi uit طيب اا جبتك يا Je moet Fial Al-Madi, een afhaal Al-Madi uit deze zin halen en vertellen of het met Nia al-Fet, met Nia al-Dam of met Nia al is en vertellen waarom. Tajib, Dat is inderdaad de eerste Fial al die in deze zin voorkomt. En is deze Fial madi مبني على السكون مبني على الضم او مبني على الفتح هذا فعل ماضي مبني على السكون ام دتت لا ايك بغريپت مبني على السكون ام دتت اينديرت المتحركة تاء المتحركه هي دي زيت باي خرجتو بت هيت تاء المتحركه ايك ging uit ik ging uit uh, die ta heet ta al mutaharika uh, ja omdat het uh, mutaharika betekent dat het een uh, haraka heeft dus het is niet, het heeft geen sukoon uh, uh, dit om onderscheid te maken met ta niet -fekine. want als je het vervoegt naar uh, zij dus meer uh, enkelvoud vrouwelijk die afwezig is, zij dan wordt het gharajat In dat geval is het ta' niet sekina'. Ta' met En om onderscheid te maken tussen die ta' en de andere ta', waarbij dus Fijal al madi met ni'a al-fet, wordt, uh, heet het ta' al-mutaharrika'. Want ook jij, als je zegt jij, anta gharajta die is ook moet te die heeft namelijk alfetha die is niet sakina laat ik eerst even vertalen wat in die zin staat gharajtu minal menzili asra ik ging uit het huis bij al asr namiddag fasadafani vittariq salatu gilman en onderweg kwam ik drie jongens tegen عرفتهم وعرفوني. إكركندا هن أم زاي إكركندا ماي. فاقتربت عليهم أن زورا حديقة الحيوان. إنك فوختلت أم ديرتا تبزوكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقبلوا الفكرة وفرحوا بها. إن فندنت خط. فندنت الخط يدي. إن زバリزバリر بلايوم. ثم فرنا جميعا إليها. انتون ليبوا ذي ساما ارنا تو فدخلناها انتون خين ذي وشاهدنا ما فيها من انواع الطيري وصنوف الحيوان ان ذا زاخن وطر امزت عن فشخلن فوخل وفشخلن ديرن وعليكم السلام وحمد الله وبركاته وبعد ساعتين قضيناهما هونالك اما 2 او تهب بستير دار ان ديرتاون عاد كل منا الى اهله ذاه الله مال teruggekomen maar eh eh de na eigen familie مملوءا بالنشاط والسرور فول met activities en طيب ما we hebben gezien dus is de fi'l madi wat nadmi ala sukun da ziet het على السكون is moet de harika achteraan is gekomen wa salam wa nou ja. laten we gaan naar de volgende wat is het volgende fi'al maldi die voorkomt in deze zin nou de volgende Garajitu is de eerste ik ging uit Wie haalt de volgende of het volgende fi'al maldi? Uit deze zin. Ik heb veel lessen gemist. Welke bladzijde behandelt u nu? Ik ben nu op bladzijde 15 van het tweede deel bij hoofdstuk 21. Ahwalu bina il We zijn bezig met opgave nummer 1. Wat is de volgende fial Mahdi in deze zin? Nog niemand. We hebben gezien dat al-Fi'al die is te onderverdelen in drie verschillende soorten qua tijd, namelijk Fi'al-Madi, fial Mobaria en Fi'al-Amr. En we zijn nu geïnteresseerd in Fi'al-Madi, want die is altijd mebni En wat betekent mebni? Als het goed is, hebben jullie allemaal de lessen uh, uh, nog eens beluisterd, voor degenen die de lessen hebben gemist. En fi'al is altijd mebni. En mebni betekent dat de laatste letter van el fi al fi'al, van al kalima, uh, dezelfde teken houdt. Ongeacht toestand van het woord in de zin. Zuster Omoedou, sorry. Garadjdoe, die hebben we al gehad. Garadjdoe is inderdaad Shalmadi, Mabni, Ale, asukun omdat de Muteharike achteraan is gekomen en zuster Effariat heeft dat al gemeld. Dus dat is inderdaad de eerste. Nu zijn wij op zoek naar de volgende. Garadjatou is Salmadi, Nadni, Ala, El sukun Waarom? Omdat de moetenhariken achteraan is gekomen. Kijk, Garadj Diljim is de laatste letter van het werkwoord En die heeft al-sukun Bij het volgende... Werkwoord Niemand Min Is dat een Veil Is dat een Isen Of is dat een Harf Min het tweede woord Dat is een harf, is een harf. Die slaan we over Al-menzil Al Is dat harf Isen Of fi'al? Al-Manjil. Dat is isen. Al-Manjil is isen. Dat is te herkennen aan die Elif die ervoor staat. Zoals so we gezien hebben. Asran. Asran is dat fi'al, isen of harf. Volgende woord. Asran. Dat is fi'al. Is iedereen het mee eens? Dat is isen. Waarom is het isen, Zuster Atariët? لماذا إشعسراً إسم أو درو دمتسل لماذا إشعسراً إسم إن خين فعل ذات إنا نضطف هاتهجت التنوين أحسنت دور دلتنوين. التنوين تنوين دات كان عليم إسم هذا الفعل او الحرف kan nooit ten win hebben. Dus afrond is. Nou, dus slaan we dus ook over. Fassade feni. Fassade feni. Die is ter fa. Dat is een half. Fa. Dat is een half. Het gaat nu over. Fa de Is het faal? Ja, het is faal. Faal mabi. Oké, dus we zijn nu aangekomen bij de tweede bij de tweede vijl is dat met ala al fetch m'bني ala al ala of ala ala ala ala ala vraag is of hij ala ala ala ala ala ala al ala of ala is de laatste letter van het werkwoord. Sadafah. En waarom is Sadafah mevnieuw op het Fetch? En niet op het of op het Daan? Wie weet dat? Omdat het duidelijk op de laatste harf te zien is. Ja, het is inderdaad duidelijk te zien is. Maar waarom is het zo? Waarom? Het is duidelijk te zien. Maar we hebben een regel gehad. In de vorige les. Zodat we weten. Dat het niet al-sat is. Omdat fa geen harf moehtel is je gaat een beetje te ver broeder kennis is macht zoals jij of Alice. je bedoelt dat Sadathan een harf een fi'l-sahhi'ch is dat klopt fi'l-sahhi'ch maar dat is niet daarom shahhi'ch al-akhir wa alaikum wa moet wa barakatuh ولكن هذا ليس أن يكون على الفتح هل يمكن أن يكون هناك إيمان أنتوات يجب؟ أخرج سوف أكثر ستر ريخو نوم ستر ريخو قال الفعل الماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم او اتصلت به التاء المتحركة او نون النشوة او ناء الدالة على الفاعل فيبنى على السكون ديس دريخلش دات الفعل الماضي مبني على الفتح التايت بحالفة بحالفة اوش ار وو الجماعة اختر عنكم انت تخصى الورتين مبني على الضم اوش اركمت -dalla al in dat geval wordt hij met bni ala al In alle andere gevallen is hij met bni ala al-fetah. En dat is wat we nu hier hebben. Hij is hier in de overige gevallen. Nou, is het duidelijk? Ik hoop dat de regel duidelijk is, anders hoor ik het wel. Want als je de regel niet begrijpt, dan. Kun je ook moeilijk de opgave maken. Als iemand het niet begrijpt, dan wil ik het graag horen. Dan gaan we naar de volgende. De volgende Fial Maadi. Welke? Nou, we hebben een facade van die gezien. Fi. Dat is. يجب تنفعل الحرف من إشن في حرف اوكي ثم الطريق الطريق إشن حشان ثلاثة ثلاثة ثلاثة ضطش ثلاثة. ثلاثة إشن في الحرف هاي إتيش خين حرف عدد إتيش يدعط إشن en we hebben ooit een regel gehad hoe we een ism herkennen. Hoe herkennen we hier een ism? Als is we het over salafen hebben. Salafen. Hoe kunnen we dat herkennen? Dat het een ism is. En geen fi'al. En geen harf. Door het Nou dat is niet echt sterk. Door el. accent, El namelijk wat je wat doe je met door l broeder Amir ibn Qattab. ik wil duidelijkheid dat je echt begrijpt. l bohari. ook de al marbuta طيب. door al marbuta. ja door ta ta al marbuta. طيب. جيد. Maar er is een sterkere broeder Amir ibn Ghattab. En zegt: Al, wat bedoel je daarmee? Al, het tarief. Dus je kan zeggen: het thalasa. Het thalasa. Heel goed. Al, het tarief, die kan alleen gekoppeld zijn aan een isem. نعم طيب ذات نسلفها رحل من رحل من رحل من رحل من رحل من رحل من وفي زداد عرفتهم عرفتهم فعل نعم فعل الماضي مبني على السكون عرفتهم أحسنت فعل ماضي مبني على السكون أكيد إذا خبرتم مبني على السكون كيف يمكن أن يكون أخلك al die woorden uit elkaar halen. Om te kunnen begrijpen waarom het mebna al-sukun is en, enzovoort. Je moet ontleden, Je moet gewoon stuk voor stuk pakken. Waarom is het mebna al-sukun? Door ta' al toom. Kijk, die to, dat is die ta' al-mutaharika. Ik herkende hem. Dus hier zitten drie woorden in. Araf, Toe, Hom. Araf, dat is het eerste. Toe is het tweede woord. En Hom is het derde woord. Die al die te' al-mutaharrika, die zorgt ervoor dat al-fijl araf, arafa, Mabni bni al-sukun wordt. Zoals so, de regel zegt. Faal, fa'il, wa-muf'ul جسم الفعل فاعل المفعول به ديش عرفتهم هم ديش فعل ماضي مبني على السكون لاتصال التاء المتحرك به نعم و ديش ها و و العطف عرفوني عرفوني فعل اسم اوف حرف عرفوني فعل نعم فعل آه. مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم فعل ماضي مبني على الضم احسنت عرفوني باروميس مبني على الضم امضتت فستخ بوندنس الواو ظفر واو واو الجماعه احسنت لاتصاله بواو الجماعه هيخد. أفهمتم؟ هاهو اذا اتصل او اذا اتصلت واو الجماعه بالفعل الماضي فهو يبنى على الضم ده تدريج فاقترحت واو الجماعه باطفر واو الضم ان واو الجماعه ده شان الواو ديزايست die slaapt op uh, meervoud, dus drie of meer, want in het Arabisch herkennen we drie soorten. We hebben enkel fout, we hebben twee fout, twee fout en we hebben meervoud. En meervoud betekent drie of meer. En waw al Jamaa duidt op meervoud, dus drie of meer mannelijk. Dat is waw al-Jamaa. In de afwezige vorm. In de afwezige vorm, Arafu zij die afwezig zijn, zij herkenden. Huh? Zij herkenden. Dat is wel al jama Fakta Of ik heb al kalla te في Fakta Madi, of is het Isham, of is het فعل الماضي نعم مبني على زدراية فعل الماضي هورت بنيت مبني تثستوماتيش النيو ألين دفرخش على الفتح وف على الضم وف على السكون ضارب في مبني تنجز أتريزخت فعل الماضي مبني على السكون omdat het eindigt op de al-mutahridah مبني على السكون أمضة تاء المتحركة اختراعكم دراخت رجيت هالخوت النفوخن ده فعل ماضي نفوخن ده فعل ماضي قابلوا. فاقترحت عليهم ان نزور حديقة الحيوان فقابلوا هالخوت نعم قابلوا ايش اتفوخن werkwoord heb het verhaal uitgevoerd. Ik heb het verhaal uitgevoerd. Ik heb het verhaal uitgevoerd. Ik heb het verhaal uitgevoerd. Ik heb het verhaal het het Zo'n te dat is de volgende maar die vierhoel heel goed vierhoel ze waren blij vierhoel ook hier dezelfde vraag mag je alvast of al alarm of ala de Ook de de de omdat het de is de de al de Heel goed ففرحوا بها وفرحوا بها ثم فرنا جميعا إليها إجبوت فوقنا في العمادي فرنا هي خط فرنا مبني على سدح مبني على السكون مبني على الضم ضرب إش م فرنا مبني فرنا مبني على ماذا في الماضي مبني على ماذا؟ مبني على السكون دور ما الداله على الفاعل لأنه اتصلت به ما ما الداله على الفاعل احسنت بالظفنه دخلنا او قد تصرف ده أثيرنا. احسنت دخلنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بنا الدال على الفاعل دخلنا طلب سيرنا دخلنا دغما اصفور فيرن فيرما ده volgende فدخلناها ضمان ريكونتر في الماضي شاهدنا تسيش شاهدنا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بما الدل على الفاعل فرنده وشهدنا ما فيها من انواع الطير وصنوف الحيوان وبعد ساعتين قضيناهما هنالك عند قضيناهما نبني مثل الماضي نبني على السكون لاتصاله بما أبدا لعن الفاعل إن غار إش دي السكون تجين وباك اللاتر إش دي السكون تجين قضيناهما غار وبليا أحسنت أحسنت هناك عاد كل منا الى اهلينا ملهئا بالنشاط والسرور يشير هير ان الماضي مبني عاد مبني على الفتح فهو مش مبني على الفتح عاد مش مبداش في الماضي مبني على الفتح ظاهر مش تشوف اومدترني uh, uh, omdat het aan, aan niets is vastgekoppeld. Omdat het niet vastgekoppeld is aan het eind van het werkwoord. Achzend. Dat is dus de regel. De regel is dat het met vet als er helemaal niets erachter zit. Achzend. Nou, op deze manier zijn we klaar met opgave 1. Dan gaan we naar opgave 2. Mensen, als er vragen zijn, dan... زين جزاكم التمرين الثاني ضع كل فعل من الأفعال الاتيه في جملة مفيدة بحيث يكون مرة مبنيا على الفتح ومرة مبنيا على الضم ومرة مبنيا على السكون بيش واتمتشهدون يمتدفوخن أفعال إنن Jumla Mufida zetten, zodanig dat één keer, één van de zinnen die je maakt, moet het werkwoord met ala Al-Fatcha zijn, en een ander met ala dam, en een andere zin, zodanig dat hij met ala Sukun is. Dus je moet zelf een zin maken met de volgende woorden. Eerste woord Sabaha. Sabaha betekent Zwom hij zwom maak daar een zin van het hoeft niet ingewikkeld te zijn gewoon heel simpele zinnen zuster, even het voetbal heb ik al gilman heel goed De jongens zwommen hier is sabaha, met aan de fatch of met aan de of mijn aan de dam mebneet aan de sukoon, mebneet aan de aan de waarom? omdat er niets achteraan is gekomen hij is aan niets gekoppeld, heel goed Radica of sorry we zijn nog steeds bezig met sabaha nu moet je een zin maken zodanig dat met mebneet aan الضم تبني على الضم وعليكم السلام ورحمه الله طيب تفضلي اشتبهت ايه الغلمان الهمان شبح هاخذ اسم ايش مبني على الضم ضم الضاد و الجماعه لانه اتصلت به واو الجماعه فوافيت عربي شيخ شبح Fijl met is al aan het dan voor het etiket Heel goed. Met is sekoen als laatste. En we hebben gezien dat Fijl wordt met aan het in drie gevallen. Namelijk als het taal moet achteraan komt Of noen. En niswa of na ad dala al al-fahid. Dus maak een zin in een van deze drie gevallen. Met hetzelfde duikwoord. Hé, hey, gaat het een beetje met les geven. Alhamdulillah. Allah, wie maakt een zin? Jumla, bihayzum. يكون فعل الفادح مبني على السكون تفضلي يا استاذه اي افرح في شين في الماضي تنتبهوا للميم الفرق في الفعل الماضي بس سبحت في البحر هي الخط سبحت مبني على السكون مبني على السكون لاتصال التاء المتحركة به تاء المتحركة تتصل به فلذلك فهو مبني على السكون تعلمت العلم مع نيو خطة توفر سباحة نيو غارقة معك انجين جودان خطة غارقة مبني على الفتح بورت. سباحا بتاكن ضم. ان غارقة بتاكن هاي فضرونك نعم جيس الاثريات فضل غارق هاي نبني على الفتح غارقة الطفلو هاي الخطف غارقة الطفلو ايش متش اختراح اخ كوما خينتاء المتحركة خين نون نشوى هاما نكس فان بعد ذات مبني على الفتح يشيخوط نون مبني على الضم غرقوا في الخيري غرقوا في الخيري طيب هيريش تاخلك خين كومبليتش فين ومدت إذا دا الفاعل is niet duidelijk, is niet aangeduid. Hij zegt, zij verdronken zich in het goede. Maar wie zijn zij? Dat zijn niet genoemd. Dus er moet een context bekend zijn. Maar in ieder geval, het is wel goed. Gariqo is ze al maadie mabni alabam l'attisalihi Bi waw al jamaa. Of l'attisal waw al jamaati bijhi. Mi mebni ala ja, as-sukun? Mebni ala as-sukun. Waafikum barakallahu ta'ala waalikums salam. Mebni ala as-sukun. Fadda lije sarih. Nu is het denk ik handiger om vinger uh, uh, op te steken, hand omhoog te, te, te, te plaatsen om je beurt te krijgen, anders loopt het door elkaar. En dan is het niet meer التفلخة. طيب. غرقت في البحر. يا مبني على السكون لاتصالي تاء المتحركة به. احسن غرقت في أو حال نعم. ان خفلاً مبني على السكون لاتصالي تاء المتحركة به. يا رخوت. Dan nou, is dat hem laten we, is dat ook, in gadaa ook, want ik denk dat jullie het begrijpen. En als het niet zo is, dan wil ik het graag horen. Dan ga ik nu over tot opdracht 3. Opdracht 3. Want voor de laatste drie werkwoorden gaat het net zo. يقول السؤال كون ثلاث جمل في كل منها فعل ماض مبني على الفتح مبني على الفتح دي الشي مدريزي نمع كمي فعل ماضي مبني على الفتح يمتجرف أن فعل فرزنا زيتو بيك Met We hebben gezien dat het gewoon de regel is. Als er helemaal niks aan achter zit, dan is het op al Dus, je kan heel veel zinnen maken. kan iemand anders misschien het proberen. Is er iemand anders die het wil proberen? Ekele. Je bedoelt Ekele. Maar Ekele is geen zin. Hij at. Om een Mufida te hebben, krijgen, moet je minstens twee woorden hebben. Akele alwele du Heel goed. Akele al du Dus akele is vooral maat, maar 'al aan het vertrekken van de uitzondering van de uitzondering van anders in. متفعل الماضي مبني على الفتح يسترى اتفضل قرا الطالب القران الخط قرا افتعل الماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء الخط ما under كون من كل في كل منها فعل ماضي مبني على الضم متى فعل الماضي مبني على الضم زين زي جسترم مداوت هذل نعم فعل ماضي مبني على الضم أخي أبشر اتش بيتر، اس ايفي ية ية ية ية zodat het overzichtelijk wordt. Dachalu al Fi as Dit nou zulke zinnen maken, daar zijn het eigenlijk de geleden van de grammatica niet met elkaar afrejems. Er zijn sommigen die zeggen dat het mag. Dachalu al-Auladu fi as-suki. Maar normaal gesproken, de meest bekende taal, dat is Dachal al-Auladu, Souqi. Anders krijg je twee fail. Twee fail. Dachalu die luau, eigenlijk die aan het eind van Dekala is, dat is zelf een fail. En al-auladu is dan ook een fail en dan heb je twee En Dat kan niet in een zin. Waarom zeggen ze? Bachala, al-auladu, Souqi? ما إذا قمت بتدوير الأولادو في البداية، فلن يكون هناك مشكلة، فسيشارك الجميع. كيف يمكننا أن نقول، نحاول الأولادو في البداية؟ نقول كتال، أكلوني البراغيت، أكلوني البراغيت. الأولادو دخلوا في السوق أحسن هالخط. دخلوا استعال ماضي مبني على الضم لاتصال واو الجماعة به أحسن طيب زيزة الأثارية تفضل الط... الطلاب نعم الطلاب قرأوا القرآن أحسن قرأوا استعال ماضي مبني على الضم لاتصال واو الجماعة به طيب دخلنا under the tree كوين ثلاثة جمالين في كل منها فعل الماضي مبني على السكون ني من فين مدفع الماضي مبني على السكون نعم نخلق كي زيستر أمو فضل ذهبت إلى المسجد هي الخط ذهبت فعل ماضي مبني على السكون غرمشت مبني على السكون نجس لأمو داود ايك خينا دا الموسكاية ذاهبتو الى المسجد نظهرون ميز ذاهبتو نبدأ على السكون دور دا المتحركة هيا الخود أحسن آآ أثاريات تفضلي آآ قطفتو ظهرة هيا الخود قطفتو ظهرة كبلكتا الروس مش قطبته في الماضي مبني على السكون لاتصاله ب نعم المتحركه هنا كون ثلاثه جمل من كل منها في كل منها فعل ماضي متصل بواو الجماعه نعم is nu een dus je moet drie zinnen maken, zodat het verhaal Mahdi erin wordt gekoppeld aan Wauw el jamaa. Wie doet deze? Dus een Fjal Mahdi. Waaraan wauw jamaa is aan gekoppeld. Effariër, verdad. El الاولاد لعبوا في الحديقه دي. نعم لعبوا اسم فعل الماضي متصل بواو الجماعه تاخذ كده ديد ذات براس is dat zo kan iedereen me horen als iedereen kan horen dan is prettig dan hoef ik niet te schreeuwen الحمد لله طيب الثاني كون ثلاث جمل في كل منها فعل ماضي متصل بالتاء المتحركة. نسيني مش ان شين ماكن زودان الفعل الماضي متصل بالتاء المتحركة فتح كوب وتسخان المتحركه نعم. هل رأيتم سوالف أمثلة كثير؟ يمكن أن يشرح؟ تقومين، تيجي جست أم داود فدالي، ودنا ما خا اثريت سكرايفا، ودنا ابشير. أكلت الطعام في البيت، أحسن؟ أكلت جس، أكلت في الماضي مبني على السكون اتصاله بتاء. المتحركة بالتاء المتحركة أبشي جغت وقفت متأملا متأملا نعم أخذت وقفت إساوك فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة الأثرية أخذت القلم لأكتبها نعم أخذت فعل ماضي مبني على السكون متفعليه بالتاء المتحركه ناخذ أنا مال خويه زينه مين متصل بنون النسوه متصل بنون النسوه تيجي فيها فعل ماضي متصل بنون النسوه متجمع كلمه الفعل الماضي درين زودانخ داتين فاست gekoppelt ist an noon an نون was ist noon an nishwa was فراولك نعم أبشر تفضل النسوة يضحكنا ها أخذ الن... النساء نعم تلوك. النساء يضحكنا فراول لخم مار <تصفيق> يضحكنا إسخين فعل ماضي أوبا ذا فراون لخن اذا كان ماضي بطيف ضحكنا النساء ضحكنا ضنيت شيء على الماضي اننيت مبني على السكون طيب افعلي تفضلي الطالبات حفظنا من قرانه احسنت حافظنا لجتاب شم ليردن دا حافظنا الفعل الماضي مبني على السكون لاتصال نون النسوة به أو لاتصاله بنون النسوة حسن في الماضي متصل بنا الدالة على الفاعل نحن قمنا نخط نحن قمنا قمنا في الماضي. مدني على السكون كاخد الميم السكون قم. لاتصال ما الدال على الفاعل به. أثريت فضي. فتحنا نوافذ الغرفة. أوكل خد. باي اوبندن درامن فان دي كامر. دس فتحنا في الماضي متجر. السكون تصالي نوني اد. أو نا الدال التي على الفاعلية به ياخد. دس اكتيندت المدابلكش. هلا ما ألمار خوية التمرين الخامس. وبدأ فعث خطف الإعراض است بخنزمة نموذج قرأنا الكتابة قرأنا الكتابة عدو يدار الإعراض قرأ فعل ماضي مبني على السكون ونا فاعل مبني على السكون قف أشيت على مع كومبلت ذا زخر. دن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما أشيت زخنا فاعل مبني على السكون في أنتي كتاك خد. الكتاب مفعول به منصوب بالفتحة بالفتحة الظاهرة على قف في أخيري. So du je dus al Arab. Nu mag اعراب اعرب ما يأتي شممت الوردة شممت الوردة بدون اعراب من هذه الجمله شممت الورد اترى تفضل شممت فعل ماضي مبني على السكون هاخذ و الفاعل, متصل, تقديره, en uh, als je zegt taqdiruhu dat betekent dat hij niet zichtbaar is dat hij onzichtbaar is in dit geval zeg je voor wameer uh, moestetier. Moestetier, dit is onzichtbaar maar in dit geval, in deze zin is fail of wameer el, el, el wel zichtbaar dat is namelijk die ta' Dus je doet het op de volgende manier. Shamim dat is fijn maat, die is gebaseerd op inderdaad Dat is goed. Wat het wat het té, ta' al worden, het Wat mutaharika, moet worden, het ضمير, het moet worden, het moet worden, het ما عليك انتوك زيخن سؤوس زيت خطانها مت. ما يمكن زيخن تو فاعل مبني على الضم فاعل مبني على الضم ما نبيتوك خط يشت دادلك دي شابين يشفع المعضي مبني على السكون تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أو فاعل نجمعنا الضم الحمد لله طيب ما خف هذا شممت الورد الوردة مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره في اخره يا اخوتي سو ايش هو كومبليت طيب تفضل سبحنا في النهر طيب شاماما شاماما فعل ماض التاء فاعل الوردة مفعول به دعا سوكيني توجدها فعل ماض مع الخوط ضم موتي اقبيت دريخو في خبراك فعل ماضي مبني على السكون نجي خضم شاميمتو فعل ماض مبني على السكون عندما التاء إذا نضعت فاعل مبني على الضم ان مثل الورده تساوي الوردة مبني على مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره على في اخره طيب ظلات الجن شبحنا في النهر شبحنا في النهر يزيد الدار الاعراب ف سبحنا في النهر الاعراض فان سبحنا في النهر يخطني تنسخ خطة هذا كانت طبيرة أبشرت فضل سابحة فعل يبدون فعلة متفاعل فعل مبني على الفتح في تشديكر إيش نبني على الفتح شدحنا إيش شدحنا في الماضي نبني على الفتح كده لاتس اللاتر فنبدأ كفو قديش الحاء عشان نبدأ نبني على السكون كده ما الحاء هي السكون إن برومي سد نبني على السكون ومدت ما الدال على الفاعل قمت كم ترى اختبارك دارم مبني على السكون إن ما فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم وفي كم جهة كيف كي جهة فاعل دمو في نتجا خنك كيف في محل رفع فاعل لهذا طبق جهة فاعل ما يمكن اقوله نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم حلو ودان في النهر يجيء مفعول مفعول به بالضبط النهري مفعول به ده ده خزين بتبقى مفعول به او بايت منصوب ايش ودا ايش Jar wa majroor. Heel goed. Dus fi is harf Jar En al nahri is Isen majroor. Dat hebben we ook gehad. Heel goed. Tuyib, hiermee zijn we gekomen aan het einde van opgave van hoofdstuk 21, ahwal bina Isra al-Mabi. Zijn er vragen daarover? We zijn daar vragen over. Van niemand. Geen vragen. Als er geen vragen zijn, dan gaan we gelijk naar hoofdstuk 22. Aghwal binar in Amr.